Cabir radiyallahu anhudan rüayyat qilinadi. Bir adem peygamber sallallahu aleyhi ve sellemge Aitin ki farz namazlarını uqsam Ramazan ruzasını tutsam Halal ne halal, haram ne haram dibbilsem Ve hech narsani ziyade kılmesem hem Cennet ki kirim emme Dedi Uzat Haa Allah gəkəsəm ki, anəşün gəhîç nərsəni ziyadə qırməymaən, dədi hələ ki kişə. Müslim rəvayət qırgan. Bu manada ki, başka rəvayətlər həm bəlub, ulərdə kərimə-i şəhədət, zəqat və başkalar həm zikir etirgəndir. Elbəttə, məzgur fərzlər bəndəni cənnətki qırşənin təminlə uçəməllərdir. İndi bu rəvə rəyətə zəni zəni 1ma bir, bir ko’rib chiqaydik. Birin Pasonki farz namazlarini oqsam. Demak, farz namazlarini o’z vaqtida o’qib bolish, bandaning jannatga kirilishiga sabab bo’ladigan amallardan biridir. Farz namazini okumaydilon, yoki charay o’qiydianlar bu fazilga erishishni umut qinmaslar ham bolaveradi. Ekkinci Ramazan rozasini tutsam. Mubaragrammani şərif aying rozasini ixlas bilan tutmoqli ham bandaing cennatga kirilishiga omil bo'ladigan ibadatdir Usbu xdiyesi şərifni bu babda keltirishdan muradimiz shundan Roza tutishqan chalik fazilga ega ekanini shunndan ham bilsek bo'ladi 3cü halalni halal, halal haramni haram de bilsem demek cennetga kirishni xahlagan bende Allah ta Allah halal qilgan narsanın halaldı bilishi haram qilgan narsani haramda bilishi va unga amal qilishi kerak Bu ham xuddu namaz oquşvaraza huddş kabi muhimdur Haddə zekir etilganbungnga hech narsani ziyoda qillmasem ham cennetgakirire mümmadilan cümledden namaz oqb roza tutu. ını xal halal bilib haramni xaram sanab yurgan odam iyiman kirtirmesi ham. Boşqa ibadatlar inkar qilssa ham yaki ada qillmasa ham cemnatgakirireveren ekan degan nota uriq fir kerak. Bu babdagi hadisəni cemllab o’rganib taqasda xulasi chiqirgan maqul. İslam dinden savbut b’rgan e’tiqod va ibadatlar toluq ada etgan kişigina, Haqiqatda musulman bo'ladi va jannatdan joy oladi. Bu haqiqat Qur'oni Karimning ko'plab oyatlarida va hadis-i sharflarda ochib oydin bayon etilgan. An Mu'az ibn Jabal radhiyallohu anhu qol: "Kuntuma an-nabiy sallallohu alayhi va sallam fi safarin fa asbahtu yawman qariban minhu wa nahnu nasiru fa qultu: Ya Rasulallohi" اخبرني بعمل يدخلني الجنه ويباعدني عن النار قال لقد سألتني انا عظيما وانه ليسير على ما على من يسر الله عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت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 ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سلامه قلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سلامه الجهاد ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى يا الله فأخذ بلسانه وقال فقف عليك هذا فقوط يا نبي الله وإن لمؤاخذون بما نتكلم به فقال سكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم رواه الترمذي في الإيمان وصحهه Mubni cebel rayallahu anhudan riwayyat qdinadi Rasulullah sallallahu aleyhi ve selllllam bilan safarya chiqqan edimketib barayotganimizda uzatga yaqirlashib Ey Allah ni rasuli Men meni jannatga kiritadigan va dozaxtan uzaqlashtiradigan amalning xabarini bering dedim Battaqiq buyuk narsadan so’raing Zatan u alla yosar qilgan kimsa uchun juda ham asandur. Allahga ibadat qilursan. Uzotga hech nasani shirib keltirmassan Hamda namoni qoyim qilursan. Zaqani adal qilursan Ramazan rozasini tutursan Baytni xaz qilursan dedilar. Songra seni yaxsilik eshiklariga dalalat qilib qoyayman. Ruz'e sakla uçudur. Sadaka huddusu alavunu uçurgendek hatalarını uçuradır. Kişinin kecesi okugen namazı salihlerinin şiarıdır, dediler. Bayanbaşları yatarcayilerden cefada bulur ayetine travatkıdırlar. Sonra ise, Senge işinin başı, Umutka paganası, Vorkasinin çok kısa hakıda haber vereyim mi? Dediler. Ali, Ali, Ey Allahın ni dedim İşning boşi İslamdır uning umurtqa paganasi namazdır Orkatinin çok quısı esa cihatdır dediler Sonri esaSgi oshalaring hemmmasiga mağluk bo’lgan narsanin xabarini beey mi dediler?M ha Ey Allah ni paygambari dedim Şda uzat tilləini tutdiler va mana bunu tiygin dediler Ey Allah ni paygambari Biz gafirgenlersemiz uçün elbette iqabbi alınemiz mi? Dedim. O neyin əzəyini tutsun ey muaz? Adamlarını tirlərinin məhsūlu dozakka yüstü bən, ya ki tumsukları ilə tüşürməse, nəmət tüşürər idi? Dediler. İmam tirmizi, imam babı də rivayet kırgen.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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر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 умма لا تسالون يومئذ عني الله سبحانه سميع الله لمن حمده الله اكبر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 والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله سمع الله لمن حمده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 Allahu Akbar Alhamdu lillahi rabbil alameen Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'een إنِدِنَ الصِراطَ المُستَقمَ صِاطَ الذيينَ أَن عَتَ عَلَيهِم غَيرْرِ الْمَوْْضُو بِعَهِم غيررِمَوْْضُ بِعَلَيهِم الف لام را تلك ايات الكتاب وقران مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم ياكلون ويتمتعون وينهيهم الامل فسوف يعلمون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 وَلَو فَتَحنَّ عَلَيْهِم بَابَم مِنَ السَّم فَظَلُّ فِيهِ يَعْرجُون لَقالَاوا إ مَا سُكرِرَ أَبَصَارُ لابَ نَحْنُ قَوْم مسحُورون وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرْقَى السَّمْعَ فَاتَّبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ وَالأَرْضَ م دَدنَاهَا وَأَقَنَ فيِيهَا رَواسِ وَالْأَرضَ مَدَدَنَاهَا وَأَقَنَ فيِيهَا رواسَ وَأَبَتنَ فيِيهَا مِن كُلِّ شيءَيء مَزُول وَجَعَناَلَكُم فِيهَا مَعَيش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 إنه حكيم عليم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون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 فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى إلا إبليس لم يكن من الساجدين إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَنْ لاَ تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ قَالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ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 قَا رَبّ بِمَا أأَغْوَتَنِي لَ أُزََّّ لَم فيِي الأرْرض وَلَ أُغوَّهُم أَجمَعين إِلَّا عبادَكَ مِنْهُمُخْلصين قَا هذا صِرٌ عَ مستُْقِيم إِ عبادِي لَسَلَكَ عَلَهِمْ سُ القانٌ إِلاا مَن التَّبَعكَ مِنْ الغَوين.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 ان الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ أُدْخِلُواهَا بِسَلَامٍ آمنين وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ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 قالوا لَا تَجَل إِنُ بَنشِرُكَ بغُول مِ عَالم قَاأَبَ الشَّرْتُ مُون عَ أَمَّتَّنَكِبَرُ فَ بِمَةُ بَشرّرُون قالَاوا بَشَّرناَاكَ بِالحَقّ فَلَا تَكُم مِنَ الْ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 إلا امرأته قدرناها إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوطن المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ فَاسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطَعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَثْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ وقضينا إلي ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون فَكَّ قَوْلَهَا وَلا تَخْزُن قالوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ قَالَهَا أُولَئِ بَنَاتِي قَالَهَا أُولَئِ بَنَاتِي إِن كُنْتُمْ فَاعِلِينَ لعمرك إِنَّكُمْ لا عَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ فَجَعَلْنَا عَلَيْهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ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 وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَكَانُوا يَنْحِدُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ فَاخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ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 فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُوا وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ إِنَّا كَفَيْنَا كَالْمُسْتَهْزِئِينَ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرٌ فسَُ فَيَعمون وَلَ قَدَنَ علملَمُ أنك يَضيقُ صَدَركَ بِمَا يَقولُون وَلَ قَدَنَ علملَمُ أنك يَضيقُ صَدَركَ بِمَا يَقون فَسَبِّح بِحَمدِ رَبّكَ وَكُم مِنَ الساجِدين فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله, الله أكبر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 ا نعوذ و ا اياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير Ba Governor Dragoo Sherik wind in Rocky Glerum know 1, 2, 2. 2. 3. 4. 4. 5. 8. 5. lines 30,"iyan ان انذرو انه لا اله الا انا فاتقون خلق السماوات والارض بالحق تعالى مما يشركون خلَ قَئِ سَانَ مِن النُطُفَةِين فَإِذاَا هُوَ خَصم مُبين وَالْأَنعََامَ خَلَقَهَا لَكُْ فيِيهَادِفُ وَمَنَاافِ ر مِن ه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 وَأَنْخَلَ لَهَا وَالْبَغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَهَا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ wa lau shaa ala hadaakun ajma'in Allahu akbar Samia'allaho liman hamida Allahu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 Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdina's-siraatal-mustaqim Siraatal-lazina an'amta 'alayhim ghayril-maghdubi 'alayhim walad وَالَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ شَرَابًا وَمِنْهُ شَجَرًا فِيهِ تُسِيمُونَ يُنْبِتُ لَكُم بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالأَعْنَابَ وَالْأَعْنَابُ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ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 وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفوك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله وَالَّذِي تَرَى مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَأَن قَافِ الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تهتدون. وَعَلَٰمَتِ النَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ رَبَّكُمْ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر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 Assalomu alaykum va rahmatulloh Assalomu alaykum va akbar Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawm al-Din Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم wa hum mustakbirun la jarama anna allaha ya'lamu ma yusyarrun wa ma yu'linoon innahu la وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَاتَ اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمْ فَخَرَّ عَلَيْهِمْ سَقْفٌ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزُونَهُمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِي وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُونَ فِيهِمْ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ Al-la-zina tatawafahumu al-malai-katu-zhalimi anfusihim Faelqawus salamama kuna na'amalu min su Bala بمَا كُُم تَعمَلُ فَدخُل أَب وَبَجَهَّ م خَالدينَ فيِيه فَلَ بِ سَمَ وَُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Alhamdulillah, Rabbil Al-Alamin. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki Yawm al-Din. Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. Ihdina assirata al al-lazina an'amta alayhim ghayri al-maghdubi alayhim wala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 الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ وَأَدْخِلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ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 وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ وَأَقْسَمُ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ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 أقول له كن فيكون. الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر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 السلام عليكم ورحمه الله عليكم ورحمة الله سبحان ذي الملك والملكوت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 إكثي والروح لا اله الا الله ونستغفر الله نسالك الجنه ونعوذ بك من النار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 وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الَّذِينَ صَبَرُوا عَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ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 أَوْ يَخْشَوْا رَبَّهُمْ وَالْعَاقِبَةُ إِلَى اللَّهِ ۖ ثُمَّ يُنَبِّئُهُ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بِالْحَقِّ وَأَنَّهُ لَا يَتَفَيَّأُ ظِلالُهُ عَنِ اليمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا سُجَدَ لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دابة من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون الله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 Alhamdulillah, Rabbil Alameen, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik, Yawm, D-Deen. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina s-sirata al-mustakim. Siraata غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد وَإِيَّا يَا خَرْهَبُونَ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ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 يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوءُ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَلَوْ يُؤْخِذُوا اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مَن تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَبْتٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ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 دَ اللهَِّ لَ قَدَرُ سَلنائلَ أُمَ مِّيم قَلِكَ فَزَيَنَ لَهُ مُ الشَّيقان فَزَيَّنَ لَهُ مُ الشَّيقانُوا أَعمَ لَهُ فَهُوَ وََلهُميَْمَا وَلَهُم معْذَابُ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًا, وهدا وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ الله أكبر Ami <raining> Alloh liman hamida Allohu akbar Allohu akbar Allohu akbar Allohu akbar As-salāmu alaykum wa rahmatullah. as alaykum wa rahmatullah. Allahu akbar. <coughs>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 لِّي وَمَا أَنزَلنا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ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 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا мин байн да мин байн фарси ва да мин лабанан халисан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 وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي من, مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِنَّا يَعْرِشُونَ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 اس ان في ذلك لا ايه لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد الى ارذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيء Inna allaha alimun qadeer Wallahu fadzla ba'adhakum ala ba'adhakum ala ba'adhakum ala ba'adhakum fi rizq Fama alathina fudzilu biraddi rizqin him ala فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجاً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 وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُونَ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا ۚ رِزْقُهُمْ مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ف تَضبُون الله س إِ الله يعلَمُ وَأَُم لا ت الله مكذ سم الله لمَن شَمد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 غير المعضوب عليهم ولا الضالين ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه وَمَنْ رَّزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا لَا يَسْتَوُونَ أَلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُ لَا يَعْلَمُونَ هَلْ يَسْتَوُونَ Alhamdu lillahi bal aksharu hum la ya'lanun wa baraballahu mashalar rajulayni ahaduhuma abkamu la yaqadiru ala shayi'u wa huwaka'l wa huwaka'lun ala maulahu aynama yuwa jihla ya'lanun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 Alam yaraw al-tayra musakhkharatan fi jawi al-samaa'i ma yamsukuhunna illa Allah Inna fi dhalika la'ayatin liqaumin akbar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 Allahu akbar السلام عليكم ورحمه الله, الله. الله سبحان ذي الملك والملكوت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 وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُورِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفْوْنَهَا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ضَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حين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 كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون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 كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر.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 إياك نعبد وإياك نستعي نهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين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 أَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ ما كَانُوا يَفْتَرُونَ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون الله أكبر سمع الله لمن حمده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 وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا على أَنفُسِهِم ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم وجئنا بِكَ شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِّ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا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 تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمُونَ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُونَ السُّوءَ بِمَا عَصَيْتُمْ وَتَذُوقُونَ السُّوءَ بِمَا عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ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 انما يبلوكم الله به ولا يبينن لكم يوم القيامه و... ولا يبينن لكم يوم القيامه فيما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم امه واحده ولكن يضل من يشاء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 الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستخيم سِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا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 إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة وَلَ الش اللهَّهُ لَجَعللَكُم أَُّتَ وَاحِدَةَ وَلَك يُظِلّ مََ شَاء وَلَ يُظِلُّ مَ شَاء وَيَهدمَ شَ وَل تُسْأَلُ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 وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ نْ املَ صَالِ حَمّ ذَكَرٍ أَوْء ثَوَهُ وَمُؤمنِن فَل نُحِيهُ حياتتَو طَيبَ فَل نُحَّ حياتةَ طَيّبَ وَلَ نَجزئَّهُم بِأَحْسَنِ مَا كَوا يَععمللون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 الله Eكwal.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 اولائك الذين طبع الله على قلوبهم اولائك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وابصارهم واولائك هم الغافلون لا جرم انهم في الاخرتهم الخاسرون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 وَلِين يَومَ تَأت كلُّ نَفْسٍ تُجادِل عَن نَفْسِهَا وَتُوفَّكُّ نَفْس م مِلَ وَهُم لا يُظُلَون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 فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ الله سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ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 إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاذ فإن ربك غفور رحيم إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَى الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ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 وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ثَُّ جَهدُ وَصَبَروا إِ رَبكَ مِنْ بَعِهَا لَ وَفُور الرَّحيِيم ثَُّ إَِّ رَبكَ للَِّذ نَعملِلُ السَّياتِ ثُ تَابُوا مِم بَعِهَا وَآمَنُوا ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر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 وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا الله سميع الله لمن حمده الله اكبر الله اكبر الله أكبر. الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله سبحان ذي الملك سبحان ذي الملك والملكوت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 صُبْحٌ قُدُّوسٌ رَبُّنَا وَرَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ نَسْتَغْفِرُ اللَّهَ نَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ النار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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم, غير المغضوب عليهم ولا الضالين ويل لكل همزة اللمزة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 نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مقصدة في عمد ممددة سمع الله لمن حمده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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله الله أكبر سمع الله لمن حمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر As-salāmu alaykum wa rahmatullāhu As-salāmu alaykum wa rahmatullāhu As-salāmu alaykum wa rahmatullāhu La ilaha illallahu wahdahu, la sharika, lahu lahu mulk wa lahu alhamdu, wa hu alā kudu shayhu kadir Bismillahirrahmanirrahim Rabbana taqabbal minna innaka enta s-sami'u Otubalayna innaka anta at-tawwabur rahim. Allohumma a'inna ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Alloh taolo qilgan to'atlarimizni, ta ibodatlarimizni targ'ohingda husniga qabul ayla. Xato, kamchilik, nuqsonlarni o'zing afv qil. Alloh taolo bilan savob umidida tutgan rozalarimizni mana hozir tarovih Somiy bo'lgan qu’ollalarimizni oxiratda hamimiz uchun shafoatchi bo’moligini qo’llarimizdan tutib jannatinga olib kirmaligini Allah o’zing nasib ayla. Allahota olo hammalarimizni bu yerda jamoatda jam bo'lib o’tirganlarimizni o'zingdan so’raydiggan sorovlarimiz bor. Uulo toro so’rogagarlarimizdan afisarlarni ato qilgin. Jamoatimizni yaqillaari idagilar ko'p chililar. dard chekib o'ziningdan shifo kutib yotibdi Alloh taoloh hammalariga bir hoji onamiz ham ancha biri bemor ekanlar jumlai mu'minni bemorlarga Ta Alloh taoloh karaming ila lutfing ila shifo'i qomid shifo'i ojil ato qilgin chekkan dardlarning xato kamchiliklari uchun kafforat bo'lmoqligini nasib aylagin Alloh taoloh g'ushkul parlarni mushkullarni oson qil hojati borlarni hojatlarini Hacet ravo aylagin qarzdorlarga Alloh taolo o'zing najot ber. Alloh taolo kasbkorlarimizga baraka ber. Alloh taolo topadigan rizqlarimizni halol bo'lishligini Allah o'zing muvaffaq qil, o'zing rozi bo'ladigan holda sarflashligiga ham Allah taolo o'zing yo'llab qo'y. Robbi, bu jamlanishimizni o'zingni roziliging uchun bo'ladigan jamlanishlardan qilgin. oilalarimizga ham Alloh taolo ahdiyalarimizga farzandlarimizga hammalarga iymon e'tiqod taqvo ibodatni bor doimliga nasib aylagan duo go'ylarimizni umrlariga rizqlariga baraka bergan haqlarimizga duo go'y qilgan bizlarni ham ularni xizmatlarini qilib rozikliklarni olishligimizni muvaffaq aylagan Alloh taolo jamoatimizni boshkan qadamlariga ajr-i hasanot yozgan To azizlarimiz, ko'plari duo so'ragan, Alloh taolodan so'raganlardan afzalini ato qilgan. Bu baytingni Alloh taoloda mana shunday go'zal holatlarda zikr eng ila ibodat bilan obod qilib bormonligimizga muvaffaq qilgan. Yurtimizni Alloh taoloda jannat maqom yurtlardan, xalqimizni o'zining rozi qiladigan xalqlardan bo'lishligiga Alloh nasib qilgan. Bu yerda ko'plab azizlarimiz xizmat qilib turishibdi. Qilayotgan xizmatlarini o'zing munosib mukofotlagan, ajr so'ablarini ko'paytirib bergin. shunday xairda musulmonlarga xizmatida bo'lishliklarini Allah o'zing muvaffaq qilgan hammalarimizni dunyo va oxirat saodatiga o'zing musharraf qilgan. Bu yerda mana kalomini go'zal holatda tajvid bilan ado berib turgan qor'domlar qor'domlarimizni ham hifzi himoyasida asragin. ularni mana shunday holatda uzoq yillar musulmonlarga xizmatini qilib, kalomining nurini tarati borishliklarini Allah o'zi nasib qilgan. Hammalarimizni dunyoi oxirat saodatiga o'zingiz misharraf qilgan, o'zingdan o'zligiga muhtoaj qilmagan. Robbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va azaban nar. Va sallallohu ala sayidina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Birahmatinga ya rahmani rohim.